والله أعلم بأعذائكم وتفادي الله وليا وتفادي الله نصيرا من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع ورائنا ليا بألفنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأقعنا وسمع واعذرنا لك أن خير لهم وأقوى من ولكن لا أنهم الله بكفرهم ولكن لا أنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قلة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 وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُغِيرُ أُمَّةً حَتَّى تُغَيِّرَ أُمَّةً وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُذَكُّونَ آنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ ذَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا نُظْلَمُونَ فَتِينًا أَنظر كيف يذكرون على الله الكذب وتفاذه إثما مهينا ألم تر إلى الذين آوتوا نصبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطابوت ويقولون ويقولون للذين تفوه هؤلاء الأهدام من الذين آمنوا سبيله